ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فَتَبَينُوا فَتَبَي أَن سُصمُ قَوْم بِجَهانةِ فَكُصبثُ عَلَ ماَا فَعَتُم نابِني وَلَم أَنَّ فيِي فُم رَسُول الله لَ يقكُم في كَثِيرٌ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَا نَسْنُ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَتَوَلَّى وَالْفُسُوقُ خَشْيَةُ الْعِقَابِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُغْشَدُونَ طَالنَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طال تَنُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون خَلَقَ قَوْمًا مِنْ قَوْمِنَا ۚ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ عسى منهم وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِالْسَلِثُمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ